ف ض ي ل ة الشيخ ما حكم ر ؤ ي ة م ب ا ر ا ة ك ر ة القدم التي تعرض في, <تصفيق> الذي أرى أن مشاهدة التي تعرض في التلفاز ل الذي ا أرى الأبعاب ي تعرض ل أو في غيره من أنها مضيعة من وأن الأمور للوقت وقته تعود في دفاع غيره مضيعة يضيع المشاهدات هذه إليه من الحازم بمثل الإنسان العاقل الحازم لا يضيع وقته بمثل هذه الأمور التي لا تعود إليه دفاع إليه إطلاقاً هذا ان سلمت من شر آ خ ر ف إ ن اقترن بها شر آ خ ر بحيث يقوم في قلب متفرج تعظيم اللاعب الكافر مثلا ف إ ن هذا حرام بلا شك ل أ ن ه لا ج ز لنا ان نعظم الكفار أ ب د ا مهما حصل لهم من التقدم فانه لا يجوز أ ن نعظمهم او كانت هذه المباراه قد ظهرت فيها أ ف خ ا د شباب يحصل بها فتنه ف إ ن ا ل ر ا ج ع عندي أ ن ه لا يجوز للشباب حين لعبهم ب ا ل ك ر ة أ ن يخرجوا ا ف خ ا د ه م لما في ذلك من ا ل ف ت ن ة حتى على القول ب أ ن الفقد ليس ب ع و ر ة فلا أ ر ى أ ن الشاب يخرج ف ق د ه أ ب د ا أ م ا إ ذ ا قلنا ب أ ن الفقد عوره كما هو ا ل مشهور من مذهب لمن ا أ ح م د ف ا ل أ م ر في هذا واضح أ ن ه لا يجوز على كل حال ف الذي أ ن ص ح به إ خ و ا ن ن ا أ ن يحرصوا على أ و ق ا ت ه م ف إ ن ا ل أ و ق ا ت أ غ ل ى من ا ل أ م و ا ل أ ل م ت ق ر أ و ا قول الله تعالى حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م موت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت لم يقل ارجعون لاتمتع في الدنيا ولكن لعلي اعمل صالحا فيما ت ر ك بدلا من الوقت الضائع الذي امضاه قبل ان يموت